قال المؤلف وان مات من لزماه اخرج من تركته اخرج من تركته ومن وان مات من لزمه مات من لزمه من هنا ايضا اسم موصول اسم موصول يشمل جميع من لزمه الحج يشمل جميع من لزمه الحج فكل من مات وقد لزمه الحج أخرج من تركته طيب كلام المؤلف هل يفهم منه ان من حج او اعتمر حجة حجه الاسلام ثم مات يدخل في من لزمه يمكن ان نقول ان المؤلف قال من لزمه لانه من مات من كان قد ادى لا يعد لا يعد قد انه الزم بهذا بل اداه وانتهى ولا يلزمه شيء من ذلك وإلا نقول يضاف إليه قيد فيقال وإن مات من لذماه ولم يؤديها حتى مات فعل كذا لكن مراد المؤلف هنا ظاهر مراد المؤلف ظاهر وإن مات من لذماه أي الحج أو العمره قبل أن يؤديها قبل أن يؤديهما أخرج من تركته كيف أخرجه تخرج الحج والعمرة نعم نعم نعم أخرجة يعني اخرجت نفقه الحج ونفقة العمرة من تركته من تركته قال هنا اخرج من تركته إذا قلنا والمؤلف على أساس أنه يرى أن العمرة واجبة أن العمرة واجبة طيب إذا قلنا إن العمرة تدخل في الحج في مثل مسألة القارئ أو مثل مسألة المتمتع عندنا المتمتع والقارن من حج متمتعاً أو قارئاً اجزاه عن عمرة عن عمرة الإسلام لأنه في الحج تمتع وهي في حكم العمرة وأما القارن فقد قالنا من السلام دخلت عمرة في الحج إلى يوم قيامة فحينئذ لا يحتاج أن نقول أخرجا أخرجا إن لم يكن المسك تمتعا أو قراناً إن كان تمتعا او قرانا اخرج نفقه واحده نفقه واحده تسمى نفقه الحج وأما إن ان كان الحج مفردا فحينئذ يحتاج ان يخرج ايش نفقه اخرى للعمره لانه اذا حج مفردا بقي عليه عمره الاسلام بقي عليه عمره الاسلام لزماه هنا قوله لزماه يعني وجوبا من لزماه وجوبا اخرج من تركته طيب هل هذا الإخراج من التركة على الوجوب أم على الاستحباب على الوجوب لماذا لأن الحج والعمرة في حكم في حكم الدين والدين ما حكمه في حق الميت هل يجب أن يخرج من التركة أم لا يجب يجب أن يخرج دينه من تركته بقي معنا مسألة التركة هذه مات رجل وخلف مالا فمن أين نخرج هذا الدين الذي هو الحج والعمرة هل نخرجه من ثلث المال ام من راس مال التركه ام نقول لا بد ان يوصي فنخرج من وصيته فنقول اذا مات شخص فانه يؤخذ نعم يؤخذ من تركته لحجه وعمرته طيب اذا كان عنده مال قليل وهذا المال اما ان يكون لكفنه او يكون لحجه وعمرته فماذا نفعل يكون لكفنه لماذا لان اول حق من حقوق الميت مؤن التجهيز على ما سياتي ان شاء الله في كتاب الجنائز مؤن مؤن التجهيز متقدمه هي في الدرجه الاولى ثم بعد ذلك الديون المتعلقه بعين التركه ثم بعد ذلك الديون المرسله ثم بعد ذلك الان وسيأتي هذا ان شاء الله في كتاب الجنائز وحولي وقوتي فاذا نقول اذا تعارض قدم ما, ما يتعلق بالكفن ما يتعلق بالكفن لانه هو هو المقدم طيب اذا تعارض عندنا ان اخرجنا من التركه للحج والعمرة ما بقي شيء للورثه فماذا نفعل ها؟ نعطيه الورثة هل نخرجه أم نخرجه, نخرج. نخرجه. فين بقدي شيء للورثة وإلا نقول للورثه لا شيء لا شيء لكم ذهب أن أباكم كان حجرا في اليم نعم